بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على خير الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد أحبابي إخواني وأخواتي المشاهدين الكرام اشهدوا الله أني يحبكم في الله تبارك وتعالى وحبنا هذا يجمعنا فيه القرآن وآيات سورة الكهف نعيش مع تأملات في سورة الكهف ليس تفسيرا للقرآن وإنما هو تأمل في عمق المنهجيات أعني الطرائق الوسائل التي نغير بها الحياة حتى نكون بإذن الله تبارك وتعالى على بصيرة من ديننا ونحن نغير واقعنا المنكوب في أيامنا هذه اخواني واخواتي في الله تبارك وتعالى اليوم هكلمكم عن منهجيه تبدو كانها غريبه لكنها ان شاء الله قريبه ايه هي هذه المنهجيه منهجيه مجمع البحرين ايه دلاله مجمع البحرين البحر احنا عندنا بيقولوا فلان بحر في العلم بحر العلوم يعني ايه يعني علمه فياض جدا علمه عامل زي البحر طبعا يعني لو كان واحد علمه زي البحر لن يساوي شيئا بالنسبة الى علم الله تبارك وتعالى انما قضية التقاء سيدنا موسى والخضر هذه استقرت عندي في قلبي ممكن اكون صح ممكن اكون غلط احنا بنتأمل مع بعض استقر في عقلي ووجداني ان هذه القصة تشير الى ان كل التيارات الاسلاميه بكل اصنافها ومذاهب الامه الاسلاميه وجمعيات العمل والبر الخيرية يجب ان تجتمع حتى يحدث سمكين طب دي جات منين سألت نفسي سؤال ليه القصة دي بتاعت سيدنا موسى والخضر جاءت قبل قصة ذي القرنين ما جاتش ليه قبل قصة اصحاب الكهف ليه ما جاتش؟ قبل قصة الصاحبين لماذا أتت في هذا المكان؟ دي ملاحظة الملاحظة التانية أنا ملاحظ أن في فواصل بين قصة أصحاب الكهف وقصة الصاحبين وبين قصة الصاحبين وقصة سيدنا موسى والخضر وما فيش فواصل بين قصة سيدنا موسى والخضر وقصة القرنين طب ديت بقى يعني دلالتها ايه مع بعض كده بهدوء وبتدبر وتامل ها تعالوا مع بعضنا كده هو نشوف المساله تقديري ان الايات اللي بين قصه اصحاب الكهف والصاحبين ايات اعداد للمرحله اللي جايه مرحله الاستضعاف كانت الناس بتستخبى وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا المرحله اللي جايه مرحله الحق بيتحاور مع الباطل ما بيستخباش دي عايزه واتلو واصبر واقول الحق عايزه علم وتربيه جماعيه وعايزه دعوه فتيه في الواقع يبقى ده الاعداد بتاعها طب الناس خرجت وتحاورت وعملت مؤسسات ودخلت في نخاع المجتمع المدني وبقت فيه تيارات وأحزاب وهيئات وجمعيات ومراكز إسلامية ومستشفيات وجمعيات للإعلام الإسلامي أو مؤسسات بقت فيه زينة فتلاقي الآيات مركزة على فتنة زينة الحياة الدنيا فتنة الشيطان اللي بيدخل بين الناس وبعضها وبتتكلم عن الأخرة وبتتكلم عن سنن استعدوا لها وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فيعداد من نوع جديد وبعدين جت قصة هي الوحيدة في الصورة اللي فيها حق بيتعامل مع الحق كل القصص اصحاب الكهف الصاحبين ذو القرنين حق وباطل ذو القرنين بيتعامل اما من ظلم في ناس تظلم بتعامل مع يأجوج ومأجوج يبقى القصص كلها فيها حق وباطل ما عدا سيدنا موسى والخضر حق مع الحق فجاءت قصه سيدنا موسى والخضر قبل التمكين لذي القرنين لتشير انه لن يحدث تمكين للامه الا ان تلتقي تياراتها الاسلاميه ومذاهبها الشرعيه حتى يمكن أن يصب كله في إطار واحد يبقى كأن سيدنا موسى والخضر بالنسبة لي صارت دلالة على وجوب أن تلتقي كل الجماعات وطيارات العمل الإسلامي مع بعضها طيب لما تعمقت في الآيات أيضا قلت الله طب ما هم في الآخر قالوا هذا فراق بيني وبينك يبقى بيلتقوا لي عشان يفترقوا بهم مفترقين من الاصل خلوهم مفترقين من البداية وخلاص اقول لا التقوا مع بعض وحدثت امور اولا سيدنا موسى ما كانش عارف ايه اللي عند الخضر فبالتالي لما التقوا عرفوا بعض ثم كان هناك اعظم من المعرفة وهو الاعذار تعلم واعذار قال له سانبئك ما قالوش هذا فراق بين وبينك مع السلامه زعلان انا من طريق وانت من طريق لا قال سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه اما الغلام واما الجدار فبين له طب ايه اللي بين الجماعات والمذاهب الاسلاميه الان غموض في الرؤية اتهامات لو التقوا وتكلموا انا بختار المنهجيه دي لان انا دليلي فيها كذا والتاني بيقول انا مهتم بالمسألة دي لان دليلي فيها كذا يوم يعذر بعضهم بعض والله احنا كنا فهمين نزول العاقيدة انفذة نزول منفلتين نزول متحللين نزول متشددين نزول تضيق الأفق نزول بيختزلوا الاسلام في كم نقطة اخي انا تقطي ان انا اهتم بالخمس نقاط دول والاستة نقاط دول ونقدرش اعمل غيرهم كمل انت الباقي احنا هنكمل بعضنا يبقى ممكن هذا الالتقاء يقول خلينا نشتغل في اطار التخصص في جماعة بتبني المساجد وجماعة بتبني الساجد بتبني عمار المساجد في جماعة تهتم بالكتب وفي نم جماعة تهتم بفهم ما في هذه الكتب وتطبيق ما في هذه الكتب بالتزكية والتربية ها وجماعة بتهتم بالدعوة والانطلاق في العمل الإسلامي العام بناء على الفهم والتذكير يعني هاجبها لكم الآخر لو طلعت جماعة تقول والله أنا مليش علاقة بالأحياء كلهم خلي الأحياء دول يتفالعوا كلهم أنا بالنسبة لي لا أهتم بالإنسان إلا إذا مات لما موت إحنا هنتولى أمرك إحنا هنقصلك ونكفنك ونوديك القبر والله يشكر مش ده فرض كفاية يبقى شالوا عب من فروض الكفايات عن جماعة أخرى تروح تشتغل الناس يشتغلوا في الاعلام انا رؤيتي لو ان احنا فعلا تجربنا لله تبارك وتعالى لا بد ان يلتقي قيادات العمل الاسلامي من العالم كله ثم يقر كل واحد في حوار وتفاهم واعذار ليس تكفير وتفسيق وتبديع واتهامات يبقى في رقم واحد اعذار رقم اثنين النصيحة للفضيحة والتصحيح للتجريح رقم ثلاثة التخصصية والله احنا عندنا مؤسسة كلنا هنبقى وراها لما تعمل اي نشاط عشان اهم قضية في الامة الاسلامية قضية فلسطين والمسجد الاقصى كل الجماعات كل المذاهب واحدة شايفينهم لما كانت هناك مقاومة في لبنان الامه الاسلاميه لم تسأل اي مذهب هذا مقاومة في غزة الآن الأمة الإسلامية كلها وراء هذه المقاومة لأن الأقصى هو ثالث الحرمين واولى القبلتين ومسر الثقلين يبقى عندنا قضايا نجتمع عليها كلنا قضية الأقصى في مؤسسة اعلاميه هتواجه هذا القصف الإعلام الرهيب ولا أمل أن أقول والله إن من يقتل في غزة هاشم محظوظون ومن يفتن في كل العواصم حتى مكة والمدينة بسبب التلفاز وبسبب البرامج الهابطة التي يقودها أيضا من أبناء جلدتنا ومن بلادنا الإسلامية الحبيبة يقوم على رعايتها وبث كل أنواع الفساد وترجمت ما عند الغرب احنا نعمل اعلام مقاوم اعلام اسلامي هادف كلنا يتفق على دعم هذا المشروع ويبقى الاعلام الهادف في بيوتنا كلنا ناس ان يقول والله احنا الجانب الرياضي احنا جماعة نهتم بالرياضة فقط احنا عايزين قوة الجسد وانا بعتقد ان اللي بيلعب رياضة الصواميل الجامدة بتاعة المخ بتت يعني بتبقى فيها مرونة اللي بيلعبش رياضه عنده تيبس في مخه عنده تيبس في اخلاقه عنده صعوبة في التعامل معاه فهنعمل برنامج رياضي نعم احنا عندنا ابو تريكا عمل في العالم كله اعلاء لاسم الرياضي المسلم اللي لبست الفانيلا وقال كلنا فدائك يا غزه وايام الهجوم الاثم الدنماركي على الرسول صلى الله كلنا فدائك يا رسول الله رياضي واحد ممكن يعمل جماعه فنانين فني اسلامي جماعه تربيه تقوم على المدارس الاسلاميه والجامعات الاسلاميه بدءا من الحضانه الى الجامعه وتستعيد القوه العلميه وتشوف النوابغ تعمل لهم منح دراسيه ونبني نبني اساس علمي حضاري تكنولوجي لنوابغ الامه ما نبقاش عاله على الغير ناس يقولوا والله احنا هنهتم بالاقتصاد الاسلامي والبنوك الاسلاميه لنحولها من عمليه المرابحه اللي وسعت الاستهلاك واغنت الغرب اكثر من الشرق هنمشي في المشاركه والمضاربه عشان نعمل مصانع داخليه وننتج ولا نستورد كل شيء من الغرب لو اخلصنا لله عز وجل وكل مجموعه قامت بـ بـ بنشاط بارز الكل يؤيده فيها وفي انشطه كلنا فيها مع بعض هي دي مجمع البحرين فيما اتصور الرمز هنا ان نلتقي ولا امل ان اقول لن يحدث تمكين للامه الاسلاميه الا اذا التقى قاده الجماعات والمذاهب والتيارات والجمعيات على رؤية واضحه اعذار وليس اتهام نصيحه للفضيحه والتصحيح للتجريح وبعدين التخصصيه الثلاث مبادئ دول لو تطرح وتتعمق وناتي جميعا لنجلس معا وانا اقول والله أقسم بالله ثلاثة أن أول من سيسأل بين يدي الله عن قتل غزة وقتل العراق وأفغانستان والصومال والسودان وكشمير كل هؤلاء أول من سيسأل عنهم العلماء الذين لم يؤدوا واجبهم للأمة ولم يلتقوا العلماء والدعاء على منهجية متقاربة طيب هل إن أنا عندي طموح أنهم هم يلتقوا اداريا وماليا وعلميا وخطة واحدة ابدا سيدنا موسى والقدر ما لتقوش التقاء كاملا لكن كل واحد يحتفظ بإدارياته ومالياته وخططه لكن في نقاط التقاء ضخمة كتابنا واحد ربنا واحد نبينا واحد قبلتنا واحدة عدونا الآن واحد تحدياتنا واحدة لكن احنا عندنا زي مدرسة فيها مدير فيها مدرسين فيها فصول كل مدرس بيبقى شاطر في الفصل بتاعه ممكن نتفق ان العلماء دول يجتمعوا والجماعات والطيارات والمذاهب ويكون في قيادة واحدة للامة الاسلامية بتتغير كل سنة للعلماء اتكلم الجماعات الاسلامية زي سويسرة الرئيس بيتغير كل شوية بحيث ان بتلف على كل الجماعات والطيارات وكلنا يعني ساعد بعضنا البعض يبقى اتفاق كونفدرالي اتفاق يعني آآ آآ على الـ الـ الـ الـ الـ الاساسيات في موقف واحد كلنا نتحرك مع بعض هذا ما ادعو اليه وهذا ما ارجو ان يصل الى كل عالم وكل مسؤول في جماعة من الجماعات او جمعية من الجمعيات ارجوكم بالله إذا سمعت هذه الحلقة أخبر من خلفك وتحدث مع مسؤولك في الجمعية في المذهب في الجماعة في أي مكان قل له إحنا لن يمكن لنا إلا إذا التقى مجمع البحرين هذه دلالة قوية في سورة الكهف قبل التمكين مباشرة لن يحدث تمكين إلا إذا التقت جماعاته البر والخير والنور كلها لكي يعذر بعضهم بعضا يتناصحون ثم هناك تخصص ودعم لهذه التخصصيه جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته